إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي له فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا تقاتل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقو ربكم الذي خلقكم من نفسه واحدا وخلق منها زوجها وبستمهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم دموبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز خوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرى الجمهور محدثتها وكل محدثة البدعة وكل بدعة الضلالة وكل الضلالة في النوم ثم أما بعد إخوة الكرام ما زلنا أو نستهل اليوم إن شاء الله اليوم الثاني من الدروس العلمية وهذا اليوم يخصص للفقه الفقه وأصول الفقه والعجب كل العجب يعني حتى هذا يعني كثير من الذين انشغلوا بالعلم في العصر الحديث يتجاهلون أو يجهلون كثير منهم يجهلون وكثير منهم أيضا يتجاهلون أهمية هذا العلم علم وصول الفقه مع الفقه ولا يمكن أن نرى فقيها قد دقق النظر في الفقه وكان ممن يستطيع أن يرجح بين أقوال أهل العلم ولم يدقن هذا الباب هذه لا يمكن أن تجدها بحال من الأحوال محال ثم محال ثم محال أن تجد فقيها قد تقدم على الفقهاء وهو لم يدرك هذا العلم ولم يتقن هذا العلم الذي أعجب له أن ممن ينتسب إلى العلم ينكر هذا العلم علم وصول الفقه ينكره ولا يريد أن يقترب منه بداعي أنهم امتلأ بكلام أهل الكلام والفلسفة والمنطق والحق حتى نكون منصفين كتب الأصول لم تتعرع عن هذا قطب الأصول فيها من المنطق ومن علم الكلام ما فيها. لا فيها لما الذي برع في علم أصول الفقه هم الأشعر برعوا جدا في أصول الفقه فالمرصود هناك من قطب أصول الفقه فيها علم الكلام وفيها المنطق ونحن نحتاج إلى المنطق ونحتاج إلى علم الكلام كالملح حاجاتنا إليه كالملح لكن ليس عصب العلم أن نأخذ به فلذلك دائما حتى لما شرحنا مع الإخوة تدريجا كلام على تيسير أصول الفقه ثم بعد ذلك أخذنا الأثر الاختلاف الفقهي بسبب الاختلاف في أصول الفقه والقواعد الفقهية ثم أخذنا بعض اطراف الكلام على أصول الفقه كمفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة وحده تدريجا حتى يتدرب الإخوة على كيفية تمرس هذا العلم في الفقه وأنا قلت بأن الفقيق العاري عن أصول فقه انفض من ما عندك من العلم ليس بمدخن وأنا احت... أتحمل هذا عند ربي الذي لا يدقن أصول الفقه ليس بمدخن والعجب أن بعض الأفاضل كان يعني كلمني ب... بإنكار على مسألة القواعد والتقعيد والتأصيل فغلط بين أقوال أهل العلم شعرة لأننا نظن في هؤلاء الذين باعوا أنفسهم لله جل في علاه الأماجد السلف الأول هؤلاء عاشوا دهرهم لله جل في علاه رحلة في طلب العلم الليل كله يعني يتذكرون العلم والنهار يتدبرون المسائل فهؤلاء موفقين وفقهم الله وسددهم فلذلك ترى أنهم يعني يتقاربون في القول فلا تستطيع أن تقول هناك قول مطروح شاذ في كثير من مسائل الخلاف لا كثير من مسائل الخلاف ممكن تقول لها حظ من النظر ولكن الكلام على أنه إذا كان لها حظ من النظر فإذا بين الحق أو الأقرب إلى الصواب وغير الأقرب إلى الصواب شعرة وهذه الشعرة لا يستطيعها أحد إلا إذا أتقن هذه الأبواب لذلك كوانا الذين انشغلوا بعلم الحديث فقط وطرحوا باب الأصول ولم يفتحوا هذا الباب ما ترهم إلا حملت علم نقولنا فرق الشرع بين العالم الفقه العالم الفاهم وبين العالم الذي يحمل العلم نظر الله رأى هذا جميل جدا نظر اللهم رأى سمع مقالته فوعاه فأدها كما سمعه رب حمل فقه ليس بفقه هو الآن يحمل علم الآن. فهو عالم لكنه ليس بفقه فكم من محدثين حمل هذا العلم ولم يؤتى الفهم وانظر الله للعلى مدح الأمرين مدح العلم ومدح الفهم أكثر من مدح للعلم لكن مدح الأمرين لذلك فإن النفس قال ندر الله امرأة هذا متح ندر الله امرأة وأما الله للعلى قال ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلم لكن فضل سليمان بالفهم فهنا لنا أن نقول أن هذا العلم علم يحتاجه كل أحد لذلك سنبدأ به ونحن ايضا في هذا الكتاب كتاب الأدلة النبوية على القواعد الأصولية بنطرح كل شبهة عند من لم يقترب إلى هذا العلم علم وصول فقه على أنه فيه علم الكلام ونقول له لا الآن نحن ننشغل بهذا العلم على بابه استنباطا كما أصل الأصول كتاب الرسالة اكتب الرسالة لا ترى فيه إلا قال الله قال الرسول ثم جاء بعده التقعيد والتأصيل للتقريب وهذا التقيد والتأصيل للتقريب أيضا مستقع من كلام الله وكلام الرسول فعود على به نقول بأننا سنذكر الأصول عن طريق الأثر السنة ذلك سنبدأ ان شاء الله بالأدلة النبوية على القواعد الأصولية نقولنا القاعدة نتكلمنا عن الفرق بين القاعدة والضابط شرحنا للقواعد فالإخوة ترجع لها لكننا سأذكر للإخوة ببعض الفوارق بأن الضابط يشمل بابا واحد والقاعدة عام فتدخل في كثير من الأبواب والضابط كل والقاعدة الأغلبية القاعدة تكون أغلبية ليست كليا ولذلك ما من قاعدة إلا وشذت مع هاشدون ما من قاعدة إلا وترى لها مستثنيات فهي ليست كلية وهذا الشرح شرحناه بالتفصيل في شرح القواعد الفقهية الذي لم يحضر معنا لا غر إن شاء الله لا يعني يحزن لأنه مع القواعد الأصولية حيجد نفسه يتمرن أيضاً ويتمرس عليه القواعد الأصولية قواعد الأصول القوالب التي عليها علم الأصول هذه القواعد مهمة جدا لطالب العلم لأنه بالقاعدة تكون مضطردة فيستطيع في كثير من الفروع أن تنزل تحت هذه القواهات المصنف ابتدأ بالفصل الأول بالمقدمات العقلية والمقدمات اللغوية المقدمات العقلية واللغوية بعد باب الأصول باب أصله اللغة لكنه أهم شيء في اللغة بالنسبة للأصول كما قلنا العام والخاص والمطلق والمقيد ومفهول موافقة ومفهول مخالفة عامة ابتدأ بالمقدمات العقلية القاعدة الأولى الأشياء قبل ورود الشرع على الإباحة أنت أخي كريم لما تتعلم هذه القاعدة وتنظر كيف تطبيق القاعدة على الفروع الفقهية أنت اعتدد نفسك تجلس هكذا وكثير من من يتكلم في الفقه أنت قد تعمقت في المسألة هو 36 كتاب ممكن يطلع عليه ما عافش يتعمق في المسألة فكن على الجدة وكن صابرا في طلب العلم أو لك الأشياء قبل ورود الشرع على الحل الأشياء جمع شيء يدخل تحتها العموم فنقول معناها معنى القاعدة لأشياء يعني الطعام الطعام شيء ولا ليس بشيء شيء accompagnه الأطعمه أيضا الأشربة شيء من الأشياء الألبسة ي Birthday إذا قال الأشياء قبل ورود الشرع каких معنى قبل ورود الشرع يعني قبل ورود الدليل بالحل أو بالحرمة قبل ورود الدليل بالحل أو بالحرمة يعني مسكوت عنه قبل ورود الشرع الشرع يأتي بالحل أو بالحرمة أو بالإجازة تنصيصة وإلا فهو مسكوت عنه فإما حلال وإما حرام وإما مسكوت عنه هو يتكلم عن المسكوت عنه قبل ورود الشرع الأشياء أطعمها ألبسها أشربها معاملات قبل ورود الشرع فهي على الحل هذا المعنى العام للقاعدة أصل القاعدة قلنا إن الكتاب أصالة تم على الأدلة من الأثر النبوي من الأحاديث النبوية على القواعد الأصولية لتعلم انها مستقى ان القاعدة تكون نستقيها من الحديث أصل هذه القاعدة من السنة حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في ما أحل الله في كتابه فهو الحلال وما حرم فهو الحرام وما سكت عنه فهو عفو عفو قال, الله قال النبي صلى الله عليه وسلم صحيح ما أحل الله في كتابه وهنا معنى ما أحل الله في كتابه ينزل تحته سرعة سنة ممتزين لماذا لما أنزلتم بسنة تحت الكتاب لأنه وحي فهما متلازمان لا ينفكان أما قال الله جبعلا إن هو إلا وحي يوحى فإذا ان هو ما من شيء ينطق به نبي سلم وهو والنبي ينطق بالكتاب وينطق بالسنة لكن الفرق بينهما كما تعلمون اللفظ والمعنى من الله في القرآن وأما السنة فاللفظ من النبي السلام والمعنى من الله جل في علامه ما أحل الله في كتابه يعني قال هذا حلال مثل قول الله جل في علامه وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا أحل لكم هذا كما قال الله جل وعلا حلل لكم, حل حل لكم فهذا تنصيص على الحل تنصيص على الحل ايضا من التنصيص على الحل قال الله جل وعلا في عسل النحل العسل ايش فيه لاجل في علام. فيه شفاء للناس اسال طالب العلم وين الدلاله على حل العسل وين الدلاله على الحلال كاني اتنط على دلاله الايه تقول ثم كلي من كل الثمرات فسلقي سبل سو... ربك ذولك إلى أن قال الله جاء على في من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وين التلاع الحلم كيف استدل بها دي الآية على الحلم لا محمد الخامس المجالس تتشرف بمثل يا جا جاء محمد لا يتكل إفريقي على شاكلة اقرار الله صح بس فيه أرقم كده استدلال ممتاز ممتاز فوق. ها أنا بسأل انت طالب العلم ينظر لوجه الدلالة من الدليل وجه الدلالة أنا أسأل عن وجه الدلالة طالب العلم له عمل مع الدليل هذا الذي يميز طالب علم من آخر لأن ممكن واحد احنا عايشين في هذا الزمان أنا أعرف ناس يحفظ الكتب الست بحضر معي هناك إخوة من شناقطة يعني يسمعون لك بالسبحة ما أردت وأحضروا لكن الفهم, الفهم فيما يأتيه كيف تتعامل مع الدليل كيف أستدلي بهذا الدليل على حلم العسل قال فيه شفاء للناس من ممتاز هذا الذي أريده عندما يقول الله جاء فيه شفاء الآن لما يقول حلال يتركه البعض ويأكله البعض لكن لما يقول فيه شفاء هذا دلال على الله من باب أولا يكون على الحلم لأن النمسلم قال هنا نحتاج للدليل لأن نسلم قال إيش تداو عباد الله ولا تتداو بحرام فإن الله ما جعل شفاء أمتي في ايش في ما حرم على ما في دائم فالغرض المقصود بأن هذا دلال على الحل إذا ما أحل الله في كتابه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كأكل الضب بإقراره لأكل الضب فهذا حل في السنة قال ما أحل الله في كتابه فهو الحلال وما حرم فهو الحرام فقول الله لفؤلاء إنما حرم عليكم الميتة والدم فالميت حرام والدم حرام اكل الدم حرام وانا ثمن الدم حرام اكل الدم حرام انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير فهو حرام اقول وما حرم فهو الحرام وقد حرم ان نبينا لحوم الحمر الأهلية كما في خيبر صرخ الصارخ للناس فقال ان الله ورسوله انهيانكم عن لحوم الحمر الاهليه وما حرم فهو الحرام وما سكت, عنه. وما سكت عنه هذا بالنسبة لله جال في أولاء أن الله يسكت هل هذه صفة من الصفات أم لا الراجح والله أعلم أن هذه خبر خبر عن الله قال وما سكت عنه فوعف وابن تيمية يرى أنها سفة من الصفات يقول السكوت سفة من الصفات لكنها سفة طليق بجلال الله وكمال الله وبهاء الله سكوت المر سكوت الرب غير سكوت العبد سكوت العبد يعتريه النقص ليس كمال من كل وجه لأن الساكت في محل النطق عبد وهذا نقص لكن الساكت حين يتطلب منه السكوت هذا كمان وهذا في الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو, أو ليصمت فهنا الصمت هنا كان في محله فكان ممدوحا لكن السكوت لو قلنا صفة من صفات الله جلال فعلاء فتكون صفة كمال وجلال وبهاء وعظمة على نفس ما نعتقد جميعا ليس كمثله شيء وان كنت أدين الله على أنها ليست من الصفات هذا الحديث ليس من حديث الصفات وما سكت عنه يعني ما تركه ليس نسيانا كما في رواية أخرى قال ليس نسيانا فهنا الدلالة على الإخبار هذا يعتبر إخبار عن الله جلال فعلاء وكما سنبقى إن شاء الله في البعد المثلة باب الاخباري عن الله أوسع من باب الصفات أوسع من باب الصفات قال وما سكت عنه فهو عف, عف يعني الواح لا حرج عليكم أن تأخذوا منه وأيضا يمكن يستدل له بحديث النبي صلى عندما أوتي بطعام على المائدة وكان من د من قدم النبي صلى من قدم للنبي الطعام كان من دأبهم أن يقول يا رسول الله على المائدة كذا لأنه لو كان النمسلم يتأذى من طعامه أو يكره هذا الطعام إذا كرهه وكف عنه فكان يصرخ وينادى يا رسول الله على المائدة كذا فنودي بنمسلم فقالوا يا رسول الله على المائدة ضب فلما قالوا ذلك كف النمسلم عنه قال أكل هذا الحديث يمكن أن نستدل به أيضا على القائدة الأشياء قبل ورود الشرع على الإباحة كيف؟, كيف وين وجه الدلالة كيف ممتاز ممتاز هذا هو الاستدلال ان خالد أخذ وأكل من الضب لأنه لم يرد له دليل على التحريم وأن بسلم أقره أم انكر. أقره بل زاده إقرارا بأنه قال كل هو ليس بحرام وما الداع الذي جعل خالد يكف هو امتناع النبي عن الطعام كأنه يقول الأصل فيها الحل لذلك تقدمت بين أدائنا نفسه لأأكل فلما كف النبي خشي أن يكون هذا الكف من أجل الحرمة فبين له وسلم لا لم ينتل فيه حرمة وهو حلال لكن لم يكن بأرض قومي فتجدني أعاف وأيضا من الأدلة التي يستدل بها إن, أعظم إن من أعظم الناس أو من أعظم المسلمين جرما من سال عن شيء فحرمه من أجل سؤاله إن من أعظم المجلمين استغفوا الله إن من أعظم المسلمين جرما يعني وقع في الجرم لأنه حجر على الناس واسعه هذا الحديث العظيم يثبت لك أمرا جللا على أن هذا الدين دين سعة دين سماح جاء النبي وسلم كما قال هو وصرح أو أتيت بالحنيفية السمحة السهلة ولذلك عائشة كما في الصحيحين تقول رضي الله عنه وأرضاه إذا خير النبي بين امرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما فلذلك نرى أن أصل الدين التيسير فالذي يحجر على الناس هذا فيه ما فيه من التقحم أو قل التجر على الفتح بل هو مسؤول عن ذلك لأن الأصل عدم الإلزام الأصل عدم التحجير ديننا دينه سعة لذلك الثوري قال التحريم يتقنه كل أحد والتحليل لا يتقنه إلا العلماء يعني سهل جدا كلما تتكلم مع واحد في سؤال ممكن نكلم خطبتي حرام طب ممكن أن نظر إليها نحتاج إلى ذلك حرام ممكن أكل معها حرام ممكن أشرب معها حرام أنا أمثل فقط أنا لا أبحث المسألة لكن يقول الإمام الثوري كل أحد يدقن التحريف لكن الذي يستطيع أن يصل بالإنسان إلى ما حل هذا العالم المدقق الذي يستطيع أن يصل بالمسألة إلى ما تقارب أو تنزل تحت مظلة الكتاب والسنة ان صح التعبير لذلك قال المسلم إن من أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء في حر بسبب هذا السؤال طبعا هذا الكلام حديث خاص وليس بعام صح؟ ممتاز؟ بين طالما انت تبرعت بس جعلنا الرجل صاحب سموحه هذا تفضل ها وين ايش الخصوص وايش العموم لا خلاص قل لي اعلم ممتاز صاحب اللغه اتى بها بصحيح في زمان معي اي زمان زمان المسلم زمان الصحابه زمان النبي صلى الله عليه فلا تحريم ولا تحليل الا ما جاء به الكتاب يباً يباً أن هو الكلام خاص بزمان وإلا فلو الإنسان الآن كل يوم يذهب يأكل أكلات ماشمة يعني فيها ما فيها من الشك ويقول لك أنا لا أسأل ولا أحرج على نفسه يعني كما رأيت طلب تعلم رجل نايم والأذان أذن ويقول لك دعه ينام يا أخي ما فيه أمريك ما فيه أمريك يقول لك أنت مضوط شرعاً أن تنكر عليه المسألة الآن ليس مسألة سؤالة أو غير سؤالة الغرض المقصود بأنه لا يمكن أن يهجم على شيء هو يشك فيه ويقول لا أسأل فاتخال النسلم ان من أعظم نسينا الجرمان الذي يسأل عن أشياء تحرم بأجل هي لا تحرم من أجل الآن لأنها انتهت الوحي قد انقطع لكن هما العلماء يستدلون بهذا الحديث على أن الأصل قبل الورود الحل وإلا لما قال حرمت من أجل سؤاله لأنها قبل أن تحرم كانت على الحلازة. على الحل هذا بالنسبة للأدلة التي في السنة النبوية على هذه القاعدة العظيمة ورود الأشياء قبل ورود الشرع على الاباحه الاشياء قبل ورود الشرع فهي على الاباحه عندنا تطبيقات لكن الأول نتكلم على المخالفون لهذه القاعده خالف هذه الطاعدة المعتزله وللاسف بعض المالكيه قد خالفوا وقالوا الاصل في الاشياء الحرمه قالوا الاصل في الاشياء الحرمة. نحن لا نعجب أن يصدر هذا القول من المعتزلة لما لا نعجب بأن أن يصدر هذا القول من المعتزلة لأن هذا الأصل عندهم التحجير والتشدد والتنطع لأن المعتزلة يكفرون بالمعصية ويحرجون على الأمة جدا فهذا أصل عندهم أصل التحجير وأصل التضييق من عند هؤلاء من المعتزلة وبعض المالكين للأسف قد وافقوه ولا دليل لهم على ذلك بل جيوش من الأدلة في الكتاب وفي السنة غير التي ذكرناها تثبت خطأ هؤلاء أن الأصل في الأشياء الحل لا الحرم قال الله جل وعلا ممتناً على عبادي رحمةً ولطفاً وجوداً قال الله جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً إيش معنى هذا؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض ونص جميعاً كل ما في الأرض خلقه خلقه لتنعموا به فتحمدوا الله جل في أولاد خلقه لتستعملوا خلقه حتى تستفيدوا منه خلقه الله جراء على الحكمة عظيمة للتيسير عليكم حتى تتعبدوا لله جل في أولاد إما بالشكر وإما باستخدامها لعبادة ربنا جل في أولاد لذلك قال الإمام القيم ابن القيم قال الكون كله خلق لك وأنت خلقت لله فانشغل بما؟ قلقت له ولا تنشغل بما قلق فقال الله ممتنا على عباده هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا خلقها لكم ما حرم عليكم لما قال خلقها لكم إما لم إلا هنا لم تملك وأنت لا تمتلك إلا الحلال أرأيت رجل عنده جرة خم من من الخم رجل عنده جرة خم تساوي آلاف الجنيهات قال رجل آخر لماذا تحبسها عندك يا أخي أنت حرام عليك أن تشرب الخمر فعليك أن تبيع هذه الخمر وتستفيد المال أنت الآن تملك هذه الجرة من الخمر فبيعها واستفد بها ما رأيكم في هذا الكلام إما أن يسمع له أو لا يسمع له إن سمع له فهو مثله وإن لم يسمع له فوفقه يسأل الفقاء هذا جاهل الذي قال له ذلك قد قال رجل من الصحابة لبعض الصحابة الذين أهدوا لنسلم قارورة خم راوية خم فقال يوم السلام ألم تعلم أن الله قد حرمها وما كان يعلم فجاءه الرجل فجذبه فقال له بيعها واستفد بثمنها فقال يوم السلام بما سررته قال سرط له كذا وكذا فقال أما علمت أن الذي حرمها حرم شربه فقد حرم ثمنها حرم ثمن فإذا لا يجوز فلما يقول الله جلو على خلق لكم فجعل لكم التمليك لم للتمليك هنا فأنت ما تملك إلا الحلال أنا أشرح معنا اللام الآن سيدن الخمر التي عند الرجل يملكها لا لا يملك ما استطيع ان استفيد بها ليش لانها لا تملك ليست حلاله ولذلك العلماء قالوا لو كسر المعازه وانا وأذا... نحن لا نقول بهذه المسائل التي اتكلم ابين كيفيه ان العلماء والفقهاء يقولون لو بجرت قلا قد كسر جره فيها خمر لا يضمنها ليست مالا لا يضمنها فاذا لا تملك فلما يقول الرجل على والذي خلق لكم من التمليك تملكون فدلاله على الحلم ايضا قول الله جل في علاه قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما من بطن والاثم والبغي الى ان قال في روايات اخرى انما حرم عليكم الميته والدم ولحم الخنزير الاولى اتيت بها على مساله انما لان انما اسلوب حصر تضييق فلما يضيق الله جل على أصناف وأنواع المحرمات هذا معناه ان خلاف الذي حرمه أنه مكروه صح؟ قلنا إيش مباح إنما يقول إنما حرم عليكم الميتة ويسكت يبقى إيضا غير الميتة كل, كل شيء غير الميتة فهو حلا؟ لما يقول لك حرم عليك الميتة إنما حرم عليكم الميتات والدمة ولحمة الخنزير وما هو إلا غير الأرض الأصناف الأربعة. كل سنف محرم غير الأصناف المر... الأربعة هي على إيش؟ الحلم لما حصر وقصر بالمفهوم مفهوم مخالفة إذن بقية الأشياء على الحلم أيضا من هذه الأدلة التي تثبت ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نهى عن أكل كل ذيناب من السباع في حصر حرم فقط كل ذيناب يبقى إذن ما ليس بناب فهو حلال يعني السنون اللي بيربيه الأخ صعب سموحه لو أتانا بسنون ابيض ريش ناعم يمكن أن نأكله لأن مثلا لما حصر التحريم حصله في إيه الناب فإذن يحلوا الهر بالأكل طبعا هناك في أقوام بيستط... يستطعمون صراحة القطط ولهم لكن ممكن نحن معاشر أهل مصر ممكن نستسق الأكل للقطط لأننا ما أخذناش على ذلك صحيح يعني المساله مساله يعني كالدب الدب عافه ونسلم احنا عشان ما تربينا على اكل القطط فالمساله صعبه علينا لكن احنا نقول خلاص خرج من الدليل ممتاز ده. من من منكم ياكل القطط عشان هيخربش كل واحد يشوف اي نعم القطه حرام الهره حرام ليش حرام لان ذيله طويل صح ليش حرام ايوه له ناب ناب ويعد به فالغرض المقصود لما يقول صلى الله عليه ان المحرم ما كان الوصف فيه أنه له ناب قلنا يبقى هو محرم للناب فهذا غير الناب يحل غير الناب يحل مثل الارنب الضبع له ناب وهذا فيه مسائل اخرى الديك ولا الديك لا يؤكل يؤكل صحيح فاذا هذا دلاله على الحصر من قولنا هذا بالنسبة للقاعدة الأشياء قبل ورود الشرع على الإباح. العلم لا يستقر في القلب إلا بالممارسه العلم لا يستقر في القلب الا بالممارسه فاذا اخذنا القاعده والادله عليها لابد أن نطبق نتمرس العلم التطبيقات على هذه القاعده اذا قلنا الأشياء قبل ورود الشرع على الحلال يبقى معنى ذلك على الاباحه الاطعمه لا انا اريد الاخوات تجاوب معي الاطعمه قبل قبل ورود الشر الحرمه ممتاز هذا اجماع المجلس ايوه ممتازين الأطعمة قبل ورود الشرع على الحل الألبسة الحل ممتازين الأشربة طيب نضرب مثلا لكل واحد من هذه الأصناف لنطبق القاعدة الفيل ما رأيكم في الفيل تعرفون الفيل هل يؤكل ولا ما يؤكل تطبيق عمله الآن الناظر العالم ينظر وينقم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحل الله في كتابي فهو الحرام وما تغفر الله اعوذ بالله التبديل لقول النبي صلى الله انتبهوا معي انا انا بخطئكم فلا بد لي اخ يكون متيقظ لان ما... لا ارتضي بطلب العلم ان هو ما يفكر بالعقل انت بتطلب علم المساله مش مساله قصص ووعظ وهتشقف وتمشي بعد كده او تمشي ده انت هتاخد مساله يمكن إذا اتقنت هذه المساله تكتب عند الله من المجتهدين في مساله واحده كفايه تكون في في طبقه العلماء في مسألة لأن ممكن العماء يقولون بابه الاجتهاد اجتهد في الكل اجتهد في الفقه اجتهد في النكاح فقط اجتهد في الطلق فقط اجتهد في مسألة واحدة في الطهار لكن تجتهد فلو أتقنت المسألة وخرجت مجتهدا فيها كتبت عند ربك مع العلماء في هذه المسألة فإذن الآن هل فيه كيف أنظر إليه علميا أقول أبحث ونقب قد قال النسلم ما أحله الله في كتابي فهو الحلال وما حرم فهو وما سكت عنه فهو فننظر عندي اقسام ثلاثه قسم حلال وذكر فيه الحلال بالتصريح وقسم حرام صرح فيه ايضا بالتحريم وقسم مسكوت عنه انظر الفيل في أي الاقسام الثلاثه المسكوت عنه هو طبعا بقى ننظر فيه الفيل حقا ما ذكر تصريحا الفيل ما ذكر لذلك المالكيه قالوا نحن على الاصل والفيل يؤكل ولو أكل بقى اكل ذراع فيل اخذ فيه 50 في سنه ويتوارسونهم في المالكية المالكية قالوا إذن نحن مع الأصل الفين لم يذكر فهو مسكوت عنه لكن الجمهور نظروا إلى المالكية فتنمروا به قالوا نحن معكم على التأصيد ونخالفكم في التطبيق حتى تعلم كيف أن علماءنا قالوا بأننا لابد أن نعتذل للعلماء لأن العالم لما يخالف عالم آخر لا يقصد المخالفة ولا يقصد مخالفة الحديث لكن المسألة وين في الفهم في فهم الأدلة التأتيك ولذلك تفاوت العلماء في الفهم وهذه قاعدة أخرى سنأتي بها بالتفاوت في العقول تفاوت العلماء في الفهم فلما قالوا نحن على الأصل والفين لم يذكر لا في كتاب ولا في سنة فهو مسكوت عنه فهو على الحلم قام الشافعية والحنابلة وأيضا الأحناف قالوا معهم قالوا نحن نتفق معكم في التأصيل إيش التأصيل يا شفاري انما كان مسكوت عنه فهو على الحل صحيح ولا لا فقالوا نحن معكم في القاعدة ونخالفكم في التطبيق قالوا يعني ايش تخالفون انا في التطبيق مش وافقتم ما مسكوت عنه هو عفو والفيل مسكوت عنه وقلنا لا عموما في القاعدة المسكوت عنه عفو لكن نحن لا نوافق على أن الفيل مسكوت عنه لا نوافقكم في التطبيق المثل المضروب الفيل المذكور قالوا اقتونا بالفيل اي فيل هذا الذي ذكره في الحديث فبحثوا ونقبوا لم يجدوا ذكر الفيل فقال ارأيتم ترى طبعا في عصرنا المعاصر هذا كثير من الاثري ابو فلان الفلان الاثري كلها تضرب الكمبيوتر بالحرف يأتيه الاحاديث صح فنظر فلم يجد الفيل مذكورا في الحديث فقال اين انتم اتخترعون قالوا لا لو دققتم النظر الفهم الفهم فيما يأتيه أما نهى نفسلم عن أكل كل دي ناب والفيل له إيش حبيبي الفيل له ودان ودانه طويلة جدا أذن أذن الفيل المشهورة صح لكن له ناب ولا ما له ناب شخص ذهب إلى الحيوان له ناب أم لا ده أشهر شيء فيه هو ناب. ناب ده مش ناب دمصورة إلى الأمام ناب صح ألا لا فقالوا إذن هو ناب فينزل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباعة هم يقولون بأنه ناب فإن كان ناب فيحرم لذلك قائد الذي تبناه شفاية والحنابلة غرض المقصود انظر إلى الخلاف الفقهي وأنت الآن ستفصل إن قلت مسكوت عنه لابد أن تقول بأنه حلاة على الحل وإن قلت لا حديث النبي يشمله وهذا الأرجح نقول إذن لا يهكم فإذا <تصفيق> ديك تعقيد هو أنتوا دعلين على فيه ولا فيه من التعقيد ها ها ها ها من تعجل شيئا قبل أوانه عقبه الحرمان فأطالب العلم المتعجل هذا الصبر العلم لا يمكن أن تتقنه إلا بالصبر أنت تطلع علم الدنيا في أسبوع ليش بعض طواقف أهل البدع ضربوا ضرباً قوياً ومعهم الحق في هذا الضرب لا أدو يعني في السلفيين قال الواحد منهم في سنة صار مفت الديار حفظ بعض الأحاديث وذهب إلى التلسلة الصحيحة ثم أخذ فتاة ابن بازو بن عصيمين ثم خرج يوفتي الناس وصار عالم الدنيا وجلسة وأنا معهم في هذا أنا معهم فيما يقولون لكن لا أوافق طريقتهم معهم في أنه المشكلة كل المشكلة عندنا أننا لا نعرف كيف نصب لنتعلم ولا نعرف كيف نصب اللي ولا نعرف كيف نصب اللي نتصدق هذه المصيبة الكبرى التي نعيش فيها فمن تعجل شأن قبل أهواني عنقبة تحرماني فاصبر سيأتيك أمثل فالغرض المخصود هنا مثله ألفين هل هو يحل الأكل أم لا على نفس القاعدة واحد آخر رجل يعني عنده شغف بشيء طويل لأنه طويل ودايما الإنسان إذا كانت فيه صفة يألف من كانت فيه صفة مواكبة فواحد طويل هيحب إيه طويل يا حبيب الزرافة ممتازين فنظر فوجد الزرافة قال ما, ما أجد أطول من هذا العنق أحب إلي أكل العنق فأراد أن يأكل الزرافة اشتراها قال لأربيها فلما ذهب بها البيت أم أطول منه قالت أعجبتني هذه العنق أريد أن أأكلها فقال يا أمي لابد أن نتقل الله ونعلم هي تحل أم تحرم فماذا يفعلون يسألون صاحب السنة أبو شبر أو أبو, أبو خطوة يسألون أبو شبر أم يسألون الذي أتقن الذي أتقن فذهبوا لطالب علم مدقن فقالوا الزرافة نريد أن نأكلها قال الزرافة نظرت فوجدت أن الشفائية قالوا حلال ثم رجعت فوجدت الشفائية قالوا حرام ثم جاء بعض الفقهاء من الأحناف وغيرهم قالوا حرام فوجدت الأقوال فيها متضربة ماذا أفعل لا أستطيع أن أفتح اذهبوا إلى فلان قد تقعد على يد العلماء فتأصل فيستطيع أن يرجح شعره بين قول الحق وغيره الأقرب إلى الدليل فنظر الرجل فقال تعالوا معا نطبق القاعدة البسولية الأشياء قبل ورود الشرع على الحرمة ممتازين آسف على الحل فنظر فقال الزرافة أنا قسمت الأشياء لأقسم ثلاثة وهذا التقسيم من عنديات نفس من بنات أفكاري من ذكائي حاشا لله من وين من حديث النبي هو الذي قسمها لنا ليبينها لنا فقال قسط حلال وقسط, وقسط مسكوت عنه ننظر في الزرافة هل ورد الشرع بالحل لا لا, لا, لا, لا نجد دنيا نتكلم عن الزرافة طب وجد وجدنا حديثا على الحرمة لا نجد قولا لأننا مسلم على الحرمة فنظرنا فقلنا إذن هو مسكوت عنه فلابد أن نقول مسكوت عنه فهو حلال لذلك قال الشفائية وهذا راجح عند الشفائية أن الزرافة على الحل لما؟ لأنها على الأصل وقول القاعدة وطبقها الآن الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع الحل والزرافة لم يرد الشرع بالتحريم فهو مسكوت عنه فهو على الحل هناك وجه للشفائية وقول البعض التقاء قالوا الزرافة حرامة قلنا ليما ما وجدنا الزرافه لا في الكتاب ولا في السنه قالوا لا لو دققتم النظر لو وجدتم ان الزرافه تنزل عن عكس كل ذناب من السباع والزرافه لها ناب ولا لا في لها ناب الزرافه لها ناب ناب ناب ناب لها ناب يعني هو الناب لها ناب فالعلماء قالوا اذا الزرافه لها فقلنا إذن لا لا أن نمحس النظر في الناب هذا الناب كل ناب الحرام قالوا نعم قلنا لا قد أخرج ربما سلم دوت من الحرمة كالضبع فعلب كل هذا خرج الضبع له ناب بأن الناب أنت تعلم اللاب أهل إذا أخذت الصيد بتسيب الصيد وتمشي ليش عشان ضلال الأفاق الأمم يا عسيب بتأتي من الضباع على اللحة صح ولا لا, لا لكن لما نظر الشفائي وبعض علماءنا الأفاضل نظره فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الضبع شات المحرم إذا قتل الضبع كانت الفدية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يبدأ بشات فهنا جعل الضبع صيدا فجعله كالحمامة فجعله كالحمامة الحمار الوحشي جعله كالحوت كالسمك فهنا جعله أنه سلم صيدا حتى يستيقظ سمك ماله من الصيد ولا السمك صيد ليس بصيد يا راجل التقن من الشباك اللي بتنزل دي ايه ايوه جاء الدليل ليس بصيد محرم لأن الله جعله قال حل لكم صيد البحر. وطعامه متاعا لك حالة كونكم محرمين سيرين محرمين حال تكونكم محرمين فإذن نقول جعل الضبع كالحمام كالبقرة كالحمار الوحش فجعله صيدا والضبع لما نظرنا إليه وجدنا له ناب كما قال الأخ الكريم بيغرز في اللحم له ناب فقلنا فأحلهم سلم فنظرنا في نابه فوجدناه أنه لا يعد به على الآخرين يعني هو لا يعد لا يطلب صيدا أنت ما ترى الضبع اصطاد الضبع من التفايب فهم تفايبه هو يترك اللابوة أو الأسد يستاد الصيف ويجب هو يحل بالبال فقط فهو ليس يعدو بهذا الناب فقال إذن إنسان لما قال الناب كل ذي ناب الكل هنا ليست على عمومية هناك مخصوص لأن الضبع والسعلى كل ذلك لها ناب فأحذر فلما ظرنا في ناب الضبع فوجدناه لا يعدو بنابه وجدناه لا يعدو بنابه فأدي دلال على أن ناب الضبع ضعيف لا يعدوا لأنه مع مسألة الديك وغيره سهلة فقال الضبع هنا له ناب لكنه ضعيف ولا يعدوا به فلما قالوا بأنه السلام جعله صيدا وجعل فيه الفدية وهو حلال بهذا بهذا الأثر الذي ورد فالزرافة من باب أولى هل تكون حلالا لأن الضرافة أضعف من ناب الضبع فإذاً إلحقها بالضبع أولى بنا من إلحقها بالأسد النمر بالفهد لأن الزرافة هنا الآن سنتعلم القياس وسنأخذ أيضاً في أبواب القياس أن القياس عندنا قياس العلة وقياس الشبه قياس الشبه أن أنا أنظر عندي شيء وهو يشبه في شبه من شيء وشيء آخر كالعبد في شبه من الحر لأنه, لأنه يؤمر ويكلف وفي شبه من إيش؟ بالبهيمة نستغفر الله نعم من البهيمة تباع وإيه؟ وتشتار لذلك بعض العماء الحقوا بالبهيمة قالوا البهائم أقرب منه وده خطأ نقول لا هذا خطأ وإشتهد فقهاء فإذا نقول بأنه الآن ينظر في الشبه فالزرافة أمامنا وبجانبنا الأيمن الضبع وبجانبنا الأيصر الكلب العقول الأسد الفهد النمر إلى أيهما تكون الزرافة أقرب إلى الضبع ولا إلى الأسد إلى الضبع فإذا انلحقها بالضبع أولى فالزرافة إذا هي تحلي وقس على ذلك الأمر الثالي احنا قلنا أطعمه فانتهينا منه ثالي شراء طبعا ممكن أقول لكم على طعام آخر بس ما, أنتم ما تدرون منه لأهل اليمن فقط هم يعرفونه القات هذا يعني يدعوه, يدعوه تحت الدرس لا يتركونه اليمنين لا يتركون هذا الطعام فنقول هذا الطعام هذا الطعام أيضا لم يرد الدليل على الحل ولا على الحرمة فهو على الأصل إلا ما دلت رئيس الحرمة بأن يكون شابه المحرم فنلحق به لأنهما العلماء قالوا أن كسرت الأكل منه بيذهب بالعقل فصار إيه من المخدرات صار خمرا فلذلك حرم من هذا الباب بالنسبة للالبسه البنطال والقميص حتى لا نحجر وسع ولا ضيق على اخو لما اخ يمشي بنطاله وقميصه اقول شوف رجل خلاص الدنيا خدتها لابس بنطال ليش ليش المساله الآن نقول الاصل في الألبسة الحل للحرمه الاصل في الألبسة الحل ايش الدليل ما سنه من السنه في القاعده ايش الدليل وما سكت عنه قال الحلم أحله في, في كتابه وما سكت عنه فعف فهو عفو طبعا وخلق لكم ما في الأرجم يعني الآية نتكلم بالصد الباب بالسنة على سنة الأدلة الأبوية على القواعد الأصلية فنقول يبا إذن الأصل في اللباس الحلم عندنا الحرمة في اللباس نعم أن السلام قال الحريف هذا حرام وحلال جمع من المنقدين لا حرام على الزكور حلال أقول الآن آه طب القطن القطن ها يا حبيب اسمعوا القطن الآن الحرير علمناه علمنا, علمنا الاتجاهات القطن كل مسكوت عنه ولو مسكوت عنه يبقى الأصل فيه إيش الحرمة ممتازين يبقى القطن حرام مفيش قطن حرام الغسل كلنا الحل ممتاز يبقى إذن القطن على الأصل حلاء الصوف طب رجل بيلبس قش عنده بن من قش وقميس من قش عشان الرجل بيحب العصفير وتقف العصافير على صدره وهو ماشي اول حمام غيه بيمشي ياتي الرجل الفقير ويقول له حرام هذا دي حرام نقول له قد تجرات وتطحمت النار على قصير القش مسكوت عنه فهو عف فيكون على الحلم اد بالنسبه طبعا بقى المساله اللي على السطح الان الجرافات الحلال ولا حرام نقول ايه على الاصل الاصل انها مسكوت عنها الا ما دل الدليل فيها مشابهه اهل الكف فان كانت تحقا بالدليل انها مشابهه وليس زي مشتركا قلنا بانها على الحرمه من هذا الباب لكن هي اصلا على, على العف الثالث الشرب أي شراب فهو على الحل حتى المنتبس فيه حتى المنتبس فيه لنسلم احله فكل شراب على الحل اتفضل الدبله من الالبسه نعم خلينا في الالبسه الدبله ان كان يلبسها من اجل الخطوبه فهذه تحرم لامور ثلاثه الأمر الأول لأنها ليست, ليست معروفة بين أهل الإسلام ففيها التشبه يعني هذه مبتدعة عند أهل الكفر أمر الثاني أن فيها اعتقاد تميما يعتقدون فيها بأنها تمثل العرق الذي يصل إلى القلب الامر الثالث أنها أصل الكفر يقولون باسم كذا باسم كذا باسم كذا إله واحد فهذا لا يمكن للإنسان أن يفعل ذلك في تشبه ذلك غرض المقصود بأن الألبسة يحصل فيها الحل إلا مدلة بريعة الحرمة لأننا نلحق بما اكثر يكون أكثر شبهة الشراب الأصل في الأشربة الحل الأصل في الأشربة الحل معنى ذلك اننا نقول الدريل حلال الدريل حلال السريل حلال سميلي زي ما أنت عايز سمي أي شيء اسباطس حلال شوية شوية أشربسها جاية حلال كل شيء نعم المسته أمستل شراب هذا ولا لباس شراب اسمه أمستل يا شيخ ده اسمه ينفر حتى لكن حلال أيضا أمستل حلال البريل حلال ماء الشعير حلال كل هذا على الأصل حلال إلا ما دل الدليل على الإلحاق وين الدليل على الحرمة قل لي شركة الخمور تصنع البريل أنا ما فارق بين الورع وبين الفتوى فرق حتى لا تحجر واسعا وأنت لا تدري فرق بين الورع وبين الفتح قل هي حلال والأورع اللتاتي بجانبه وقل هي حلال ولا التعاون مع أحد عدوان فهذا الأصل فنقول هي ان كان فيها مادة الإسكار ولو بعد خمس زجاجات ولو بعد أن يشربها ساعة أو يشربها ساعتين فممكن ان تذهب بعقلي قلنا حرام لأنه السلام قال ما أذكر كثيره فقريله حرام إذا بدخلت في حيث الحرم لكن هي على الأصل حلال ولا حرام أجيبه على ألا لبنى الأصل في الأشربة أيضا الحل هذا بالنسبة للتطبيق العملي على هذه القاعدة أيضا لأن المسألة مهمة سندخل في القاعدة الثانية ألا وهي القاعدة المقدمة العقلية الثانية وهي قاعدة العقول تتفاوت أنا أقول العقول بالقاف لا, لا بالجيب مع أن العجود تتفاوت لكننا نقول العقول لأننا لا نتكلم عن العجموات نتكلم على من كرمه الله جل في علاه ولقد كرمنا بني آدم وأهم التكريم هذه المزايا التي أعطاها الله إيانا الحمد لله على نعمة العقل فنقول العقول تتفاوت نعم العقول تتفاوت وأصل هذه معنى العقول تتفاوت أن, أن الإنسان يمكن أن يكون عنده نضر فهم من الفهم ويكون ذكيا جدا يلمح المساله من اول وهله وممكن لا يكون كذلك لابد أن تعيد عليه وتكرر ثلاث مرات اربع مرات خمس مرات الناس تتفاوت في هذا واصل ماده هذا الباب لو كنت تتفاوت فان المصنف هنا يعني ازاي الله خيره قصر في الباب بعض الشيء لانه قال لا تاثير لهذه القاعده ليس, ليس لها ثمره في في في الفقه ليس لها ثمره وسنبقى إن شاء الله السمر التي لها هذا سمر كبير هل تتفاوت؟ نعم تتفاوت وين الدليل من السنة؟ حديث عظيم شريف عليه وسلم كما في الصلاحين قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الراشد منكم فقالت, فقالت امرأة ذكية من النساء علامة يا رسول الله فقال عليه وسلم لما سألته عن نقصان الدين والعقل قال أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم ولا تقرا القران أيضا على ما بينا على الراجح الصحيح لا يجوز لها مس المصحف ولا قراءه مساله باسمي غله كل امراه داخله تدخل المسجد وهي حائض وتاخذ المصحف متجرئه بذلك وتقرا وتمسك المصحف والصراحه تجرؤ هذا تجر هذا التجره والخلاف فيها قوي يعني اولى بالمره ان لا تدخل وهي حائض المسجد واذا رات ان تقرا القران حتى بفتعالم لكن المسجد لا تقترب منه الغرض المقصود بانه ونقول لما يقول صلى الله عليه وسلم طال لم تصلوا أن تصم هذا نقصان الدين ثم قال أليست شهادة المرأة شهادة الرجل مش هادة هذا نقصان العقل فهنا تفاوت وتفاضل ولذلك قال الله جل وعلا ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض فيها دلاله واضحه جدا على التفاوت والفرق البنيوي الشاسع بين عقل الرجل وعقل المراه يتفاوت عقل الرجل وعقل المراه المراه القريبه اللبيبه ام الشافعي لما دخلت الى القاضي لتشهد في مسألة ومع المره الاخرى لان القاضي لا يغيب عنه انه لابد من مشاهده المرأتين لكن اخرج الثانيه وابقى ام الشافعي قالت علما تفعل هذا اما علمت الله دل قالت بشهادتك فقال ام علمت ان قالت ام علمت ان الله جل وعلا قال فان لم يكون رجلين فرجل وامراتين ممن ترضون من, الش... من الشهدات تعليل بعدها في الايه أن ضل دو... تضل هنا بمعنى ايش تنسى تنسى فقال كيف انت تخرجها ممكن انسى لابد هي تذكرني او هي تنسى وانا اذكرها فلذلك نصف العقل المراه نصف عقل الرجل وليس هذه قاعده مفترضه وإن كان الغالب هو كذلك لأن السلام قال كامل من الرجال كثير ولم يأكلوا النساء إلا أربع ولا يأكلوا النساء إلا أربع المرأة ببغاء ببغاء يعني ليس, ليس كلهن حتى لا نضرب ويعني ترى في قنابل ممكن تسفعنا من الحائط لكن أنا أقول أغلب النساء هكذا عندهم خفة في الأمر لكنهن سبحان الله حريصات بطريقة عجب فهذا فضل الله يأتي ما يشاء الغرض المقصود ذاك فضل الله يتيه ما بتفاوت العقود ممكن أن نستدل أيضا على مثل هذا بقول علي بن أبي طالب قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه قال حدث الناس بما يعقلون يبقى فيه, تفاوت مش تفاوت؟ فيه تفاوت حتى لا يكذب الله ورسوله لأن الذي لا يطيق ما قيل وهو صعب عليه الفهم ممكن يكذب الله ورسوله لكن ليس الكل اللي بيفهم هيقول نعم هذا قول الله وقول الرسول مفهوم؟ فإذاً هذا أيضاً يستدل به من حديث النسلم أيضاً قول النسلم رفع القلم عن ثلاث الصبي حتى يحتلم لماذا؟ لضعف الأهلية لضعف التمييز عند درجة ضعف العقل وقال الصبي حتى يحتلم والمجنون حتى يافيق وأيضاً حتى أساس الغرض هذه أيضاً من عوارض الأهلية هذه بنسبة للأدلة بعض العلماء خالف بذلك اختلفوا على هذه المسألة في ثلاثة على ثلاثة قوال القول الأول ما بيناه أن العقوم تتفاول والأشعر يخالفون أيضا ومن أهل الكتاب يقولوا لا العقل حج سابق لا تتفاول هذا كلام مباطل كيف وقد قال من السلام رمان رأيته من ناقصة عقل المدين. الموارد من الشفائية والغزاري والغزاري تابع للموارد في هذا الكلام بأن قال العقل عقل جبلي أو عقل تجريبي يعني ابتدى يتمرس في القراءة والسماع فيتقدم قال عقل الجبل وعقل تجريبي أما العقل الجبلي فهم سواء وأما العقل التجريبي فهو ايه على التفاوت عقل تجريبي هو على التفاوت لان ممكن الانسان لما يتمرس يقرأ في الفقه يقرأ في الفقه يقرأ في الفقه يتقن والثاني إذا قرأ في العقيده قرأ في العقيده يتقن والذي لم يقرأ لا يكون مثل الذي قرأ وطعن في العلم والحق كل الحق أن القول الاول هو الصحيح التفاوت حتى في العقل الجبلية لأن الله أجيره على بيّن ذلك ولا تتمنوا ما فضل الله ببعضكم على بعضكم بعض. قول الله يلفعله ولقد كرمنا بني آدم وجعل بينهما التفاوض في المنزلة والدرجات هو المصنف يقول لا ثمرة على هذا التأصيل قلنا الثمرات كثيرة جدا منها أولا عدم جواز إمامة المرأة عدم جواز إمامة المرأة له لهذا لأن لأنها لا يمكن أن تتقدم على رجل لما يصيبها ويعتريها من النساء وغير النساء الذي يمكن أن يؤثر في حكم الصلاة طبعاً فيه إجماع على عند الأمة على حرمة إمامة المرأة وقد أنا في خيان هذه المسألة والخلاف بين العلماء في صحة وجواز إمامة المرأة للنساء لا للنساء وإلا فما يمنع ذلك والشفاء يقولون هو خلاف الأولى ويجوز وأيضاً إحنا في حريجون على ذلك وأن كانوا يقولون بالجواز كالحنابلة الغرض المقصود هذه صامرة السمرات لا يجوز للمرأة أن لماذا؟ لأنها على نصف من الرجل فلا يصح أن تتقدم أيضا عدم تولي المرأة القيادة العامة لا يصح بحال من حول تولي المرأة القيادة العامة العقول تتفاوت وانت في القيادة العامة تتمنى أن تصلح الناس أو تصلح ينصلح طبعا لات الأمور يعني المهمة العظمى لهم هو إصلاح الدين والدنيا للناس وهذه تحتاج إلى حكمة وإعمال فكر وذهن متفتح وأيضا غير مؤثرات عدوثية تؤثر عليه فلذلك قالوا السلام ما أفلح الله القوما ومن ولوا أمرهم امرأة فهذه دلالة وده حديثا أيضا انها في تأثير في الحكم الآن. هذا تأثير في الحكم بسبب أن العقول تتفاوت الرجل يمكن يكون فاطنا لبيبا ذكيا يتحمل ما تتحمله المرأة يستطيع أن يتدبر أمره ويستطيع أن الرجال وليست المرأة كالرجل في هذا الأمر فهذا تأثير أيضا في هذا الباب أيضا الكلام على المسألة ثالثة في التأثير الحجر على السفية الحجر على السفية باب شرعي رجل سفية كل أخذ خمسة ألاف وآتى بها بإيش بالمصاصة خمسة ألاف ومع عشرة مخبئة للشوكولات فخمسة ألاف مصاصة وعشرة ألاف شوكولاتة هذا رجل شوكولاتة هذا رجل لابد أن تصرف مع أن تصرف آخر صحيح أو لا؟ ده لو كان له ابن شوية غير عاقل لن يصلوا عليه في جنازة وليس سيطفى سيبقى عبرة للناس في القسطوح لهذه الأموال التي تنفق في غير منفعة فلذلك نقول تكلم العمال على الحج على السفيد بضعف العقل لأنه تصرف غير مسؤول على الأموال وهذه أيضا ثمرة من ثمرات القاعدة العقول تتفاوت العقول تتفاوت لهذا نكون قد من القاعدة الثانية إن شاء الله الأسوال القادمة نبدأ يعني اسبروا كما قلنا لتحسبان المجد ثمنا أنت أكله لنتبلغ المجد حتى تلعب الصباح سندخل إن شاء الله الإسراء القادم في بعض القواعد أربعة أو ثلاث قواعد أيضا مع التطبيق العملي لأن التطبيق العملي من الأهمية بمكان